اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرضين ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرضين ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرضين ومن فيهن ولك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد كله. ولك الشكر كله. وإليك يرجع الأمر كله على ن ي ت ه وسره. فأهل أنت أن تعبد. وأهل أنت أن تحمد. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَكَالْحَمْدُ اللَّهُمَّ لَكَالْحَمْدُ اللَّهُمَّ لَكَالْحَمْدُ اللَّهُمَّ لَكَالْحَمْدُ ب ِ ا ل إ ِ س ْ ل َ ا م ِ وَلَكَالْحَمْدُ ب ِ ا ل إ ِ ي م َ ا ن ِ وَلَكَالْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة بس الطرزقنا وكبتت وكبتت عدنا و وأظهرت أمنا ومن كل ما سألنا كربنا أعطيتنا اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كما ينبغي ل ج ل ا ل وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد من السماء و م ء الأرض و م الأم ا بينهما ومن ا ل أ م ا ش ئ تربنا من شيء بعد أنت أهل الثناء وأنت أهل المجد وأنت أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد وكلنا لله عبد وكلنا لله عبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله عما ي ش ر ك المشركون سبحان الله عما يقول ا ل ظ ا ل م و ن سبحان الله كما لهجت ألف سنة الذاكرين سبحان الله عدد خلق الله الساجدين عدد خلق الله الراكعين سبحان الله عدد خلق الله سبحان الله رضا نفس الله سبحان الله مداد كلمات الله وزنة عرش الله سبحان الله كما يريد الله سبحان الله كما ينبغي أ ي ث ن ى على الله سبحان الله كما ينبغي أن يمجد الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من أقله بنا ومن الأبصارنا ومن الألسنتنا ومن الأنا ومن لكل شيء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين مخلصين له الدين مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المجرمون ولو كره ا ل م ن ا ف ق و ن ولو كره الخائضون ولو كره العلمانيون لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا ن ح ص ي ث ن ا ء على الله لا ن ح ص ي ث ن ا ء على الله لا ن ح ص ي تمجيدا لله لا ن ح ص ي ث ن ا ء على الله و َ س ب ح ا ن َ ه ُ و َ ت ع ا ل َ ى ك م ا ا أ ث ْ ن َ ع ل ى ن َ ف ْ س ه و َ أ ث ن ى ع َ ل َ ي ه ِ ن َ ب ِ ي ه ُ ص َ ل ى ا ل ل َّ ه عَلَيْهِ وَآلِهِ و َ س َ ل م ا ل ل ه م ل ك ا ل ح َ م ْ د ا ل ل ه م َ ل َ ك ا ل ح َ م د ا ل ل َّ ه م َ ل َ ك ا ل ح َ م ْ د ُ ك َ م ا ه د َ ي ت َ ن ا ل ل إ س ل ا م و َ ع َ ل ّ م ت َ ن َ ا ا ل ح ك م َ ة َ و َ ا ل ق ُ ر آ ن اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنهديتنا لمعالم دينك، اللهم لك الحمد، أ ن و ف ق ت ن ا لصيام وقيام شهر رمضان، اللهم لك الحمد، أنهديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، وهديتنا لمعالم دينك الذي ا ت ض ي ت ه لنفسك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد ما ذكرك ذاكون الاخيار وصل على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على نبينا وحبيبا محمد عدد و ر ق الاشجار وصلي وسلم وبارك و آ ن ع م على نبينا وإمامنا م ح م د عدد قطر الأمطار وصل على حبيبك ونبينا محمد يا عزيز يا غ ف ا ر اللهم بلغه صلاتنا اللهم بلغه صلاتنا وجمعنا به كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وسقنا ميده الشريفة شربة هنيئة م ر ي ة لا نضموا بعدها أبدا وجمعنا به ربنا في الفردوس الأعلى يا علي يا أ ع ل ى اللهم إنا ع ب ي ز ك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 أنت جعل القرآن العظيم ربي ع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء أ س ق ا م ن ا وأمراضنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذ ك ر ن ا منهما ن س ي ن ا وعلّمنا منهما جهلا ن وارزقنا ت ل ا و ت ه آ ن ا ء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم وبلّغنا به آ م ا ل ن ا اللهم بلّغنا به آمالنا اللهم ب ل ِ غ ْ ن ا بِهِ م ا ل َ ن ا اللهم و َ ج ع ل ه ُ ش َ ف ِ ي ع ا ل َ ن ا ي و م َ ل ق َ ا اللهم ا ج ع ل ه ُ ح َ ج ي ج ا لَنَا يُومَ ل ق َ ا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا م مَن يَقْرَأُ الْقُرآنَ ف َ ي َ ر ق ى و َ ل ا ت ج ع ل ن ا م ِ م ن يَقْرَأُهُ ف َ ي َ ش ْ ق ى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وألبسنا به ا ل ح ل ل وأسكننا به الظلال ودفع به عن النقم وجعله حجة لمالا علينا يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في ختمتنا هذه اللهم بارك لنا في ختمتنا هذه ورزقنا أجرها وجعلها خالصة لوجهك الكريم اللهم وكتب أجرها لتابيها وسامعها ووالدينا والمسلمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم ورزقنا بركةها ا ن ا الليل وأطراف النهار. اللهم وارزقنا ب ر ك ت ه ا في صلاح الأبناء وإعمار الديار برحمةك يا أرحم الراحمين. اللهم أ ه د ن ا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما ق ض ي ت فإنك تقضي ولا ي ق ض ى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا ووليت نستغفرك ربنا ونتوب إليك اللهم يا الله يا الله يا الله يا باقي يا باقي يا باقي ها قد ترح على شهرنا وانقضى ها قد ترحل حبيبنا وانقضى اللهم يا ا ن ي س المستوحشين اللهم يا قرّة ع ي ن الذاكرين اختم لنا شهر رمضان برضوانك اختم لنا شهرنا برضوانك اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك و َ ا ج ع ل ا ل ل ه ُ م َ ن َ ا َ ل ن ا إ ل ى ج ن ّ ا ت ِ ك ا ل ل ه م ا ج ع ل ن ا م ِ م َ ن ق ب ل ت ص ي ا م ه ُ و َ ق ي ا م ه و َ غ َ ف َ ر ت َ لَهُ ز َ ل ا ت َ ه و َ آ ث ا م َ و َ أ م ن ْ ت َ ه ُ م ف َ ز َ ع ي و م َ ا ل ق ي ا م ة برحمتك يا رحم ا ل ر ح م ي ن اللهم ا ج ب ر كسر الذاكرين، اللهم ن ج ب ر كسر الصائمين، اللهم ا ج ب ر كسر القائمين القانتين، اللهم ا ج ب ر كسرنا على فراق شهرنا، اللهم وجعله شفي ع ل ن ا يوم القيامة. يوم الحسرة و ا ل ن د ا ب يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين وأعد علينا ش ه ر ا أ ع و ا م ا عديدة وأزمنة مديدة اللهم كما م ت ع ت ن ا بالصيام والقيام والقرآن والصدقة والعمل الصالح فثبتنا عليه ثبتنا عليه ثبتنا عليه حتى نلقاك حتى نلقاك وأنت راض ر ا ض عنا وأنت ر ا ض عنا ربنا اللهم أنت القائل الصوم لي وأنا أجزيه وأنت القائل إنما يوصف الصابرون أجرهم بغير حساب اللهم فوصفنا أجرنا اللهم وصفنا ج ر ن ا اللهم وصفنا أجرنا اللهم يا الله هذه أعمالنا مرطعة ممزقة بين يديك، اللهم تقبلها منا على ما فيها من تقصير وخلل ونقص وزلل، يا أرحم الراحمين، اللهم يا صاحب الصدقة. يا صاحب الإحسان يا ذا الجود والكرم والامتنان إ ر ح م ا ل ل ه م ذ ل ت ن ا إرحمناهم مسكنتنا إ ر ح م ل ل ه م ا ق ت ن ا إ ر ح م ا ل ل ه م عجزنا وضعفنا اللهم ارحمنا يا الله اللهم يا صاحب المعروف يا دائم الخير يا بر يا رحيم يا ض ر يا رحيم يا ض ر يا رحيم نسألك ربنا في هذه الساعة المباركة نسألك ربنا في هذه الساعة المباركة ر ض من عندك لا تسقط علينا بعده أ ب د ا اللهم رضعنا اللهم ارضعنا اللهم ارضعنا اللهم احلل علينا رضوانك اللهم احلل علينا رضوانك اللهم احلل علينا رضوانك فلا ت س ت ب ع ل ي ن ا أبدا اللهم وأسعدنا سعادة لا ن ش ق ى بعدها أبدا اللهم وأغننا غ ن ا لا نفقر بعدهم أبدا اللهم و ا ه د ن ا هداية من عندك لا نضل بعدها أبدا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين اللهم يا الله يا جابر الكسر يا جابر الكسر يا غافر الذنب يا طاب للتوب إلى هنا من الذي يجبر كسرنا وأن تل ل ق ل و ب ج ا ب ر من الذي يغفر ذنبنا وأن تر رحم غافر اللهم يا من هو عالم بالسرائر والضمائر يا من هو عالم بالسرائر والضمائر يا من هو عالم بالسرائر والضمائر يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن يا من هو عند قلوب المنكسرين يا من هو عند قلوب المنكسرين يا من هو عند قلوب المنكسرين يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين يا من لا تبرمه أ ل س ن ة السائلين يا رحمن يا رحيم يا رحيم نسألك أن تجعلنا من حزبك المفلحين وأن ت ن ج ي ن ا من عذابك يا مندج المؤمنين وتدخلنا برحمتك جنات النعيم لا إله إلا أنت إلهنا إلهنا وخالقنا و س ي د ن ا ومولانا إلهنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قللك بها شكرنا. وَكَمْ مِنْ بَلِيَةٍ ب َ ل ي ْ ت َ ن َ ا بِهَا قَلَّكَ قل بِهَا ص َْ ر ُ ن َ ا ا ل ل ه م ي ا ا ل ل ه ي ا ا ل ل ه ي ا ا ل ل ه ي ا م َ ن ا ب ت ل ي ت ن ا ف ن ق ص ص ب ر ن ا و َ ي ا م ن أ ن ع م ت ع ل ي ن ا ف ن ق ص ش ك ر و ن ا ا ل ل ه م ي ا م ن ع ص ي ن ا ك و ي ا م ن ع ص ي ن ا ك و أ ن ت َ ت ر ا ن ا و ت ر ك ب ن ا ا ل ل ه م ي ا ا ل ل ه يا الله يا ساتر يا ستير, يا ستير يا ستير يا ستير يا محب الستر يا محب الستر يا كريم الصفح يا عفو يا عفو يا كريم يا كريم يا منان يا رحيم يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا بسط ا اليدين بالرحمة يا من لا ت ؤ خ ذ بالجريرة يا من لا ت خ ذ بالجريرة ويا من لا ي ي ا م لا تفضح السريرة اللهم إن نسألك في هذه الساعة المباركة أن تحرمنا على النار اللهم حرمنا على النار اللهم حرم على النار مجوه طالما سجدت ا ل ك اللهم حرم على النار أ ي د طالما ا م ت د ت إليك اللهم حرم على النار أقدام طالما قامت لك اللهم حرم على النار اللهم حرم على النار ألسن طالما ذكرتك. لا إله ل ا ن ت اللهم أولئك القوم أقسموا بالله جهدة إيمانهم لا يبعث الله من يموت ونحن نقسم ربنا ونحن نقسم ربنا نقسم ربنا جهدة ي م ا ن ن ا أنك تبعث من تموت اللهم فب رحمتك اللهم فب رحمتك لا تجمعنا وإياهم في دار واحدة اللهم برحمةك لا تجمعنا وإياهم في دار واحدة ا ل ل ه اللهم لا إله إلا أنت رب المذنبين رب المذنبين من لنا وقد قصرنا من لنا وقد أذنبنا من لنا ربنا وقد أخطأنا اللهم ربنا تبنى إليك اللهم تبنى إليك يا محب التائبين يا محب التائبين يا محب التائبين يا, التائبي يا رب العالمين يا من قلت يا من ق ل ت قل يا عبادي الذين سرفوا على أنفسهم لا تقنطون الرحمة ل ه يا من تغفر الذنوب جميعا إلى هنا في ختام شهرنا إلى هنا نرفع إليك الشكوى و ن ب ث إليك النجوى اللهم إليك في هذه الساعة المباركة. في هذه اللحظة الطيبة وقد ت ن ز ل ت ونزلت نزولا يليق بجلالك وعظيم كبريائك إلى س م ا ئ ن ا تنادينا تنادينا ه ل م ن ت ا ئ ب فأتوب عليه الممستغفر ن ف ا غ ف ر له ه ل م ن د ا ع فاستجيبنا سبحانك وأنت غ ن ي عنا سبحانك وخيرك إلينا نازل سبحانك و ش ل ن ا إليك ص ا ع ت سبحانك تتحبب إلينا و ن ت ن غ ض إليك اللهم نحن التائبون فقبلنا نحن التائبون فقبلنا نحن التائبون فقبلنا اللهم نحن المستغفرون فغف لنا اللهم اغفر لنا اللهم نحن ل د ع و ن فاجبنا نحن ل د ع و ن فاجبنا نحن ل الدا د نحن د ع و ن فاجبنا اللهم نحن السائلون فاعطنا اللهم جد علينا اللهم جد علينا يا جواد يا جواد يا كريم يا كريم اللهم جد علينا اكفنا ربنا بحلالك عن حرامك ا ك ف ن ا ربنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك وجودك ع م ن سواك اللهم جد بحلمك على من لم يرجو غيرك ولم ي ؤ م ل سواك لا إله إلا أنت سبحانك إ ن ا كنا ظالمين اللهم ها نحن عبيد اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو كربنا ن ؤ م ّ ل كربنا نطلب كنقصو كندعو كنرجو لا رب لنا سواك لا رب لنا سواك خلقك س و ا ن ا كثير ولا رب لنا إلاك لا إله إلا أنت اللهم نفينا الكبير والصغير ف ي ن ا الذكر والأنثى اللهم نفينا السقيم والصحيح اللهم نفينا الغني والفقير اللهم نفينا الطائع والمذنب اللهم اجتمعنا في هذه الساعة نجاء ر ي ك ربنا نجأر إليك ربنا، نجأر إليك ربنا، ن ت و ب إليك ربنا. ربنا ما عصيناك ج ه ل ا ب ع ق ا ب ك س ب ح ا ن ك ربنا ما عصيناك ج ه ل ا ب ع ق ا ب ك و ل ا س ت خ ف ا ف ب ش ن ك و م ر ك والاستخفاف بشأنك, بشأنك وأمرك، ولكن غلبت علينا أنفسنا. لا حول ولا قوة لنا إلا بك. رجعنا إليك. تبنا إليك اللهم تروبنا لك اللهم سجدنا لك اللهم رجعنا إليك لا حول ولا قوة إلا بك أنت ربنا أنت ربنا أنت ربنا لا رب لنا س و ا كي الله ا من الذي دعاك فطرت من الذي دعاك فطرت ومن الذي سألك فحرمت ه ومن الذي ل ج أ إليك فأسلمت ومن الذي ق ص د ك فما فما أعطيته اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم وجهك أعظم الوجوه اللهم وجاهك أعظم الجاه اللهم وعطيةك أعظم العطايا اللهم لا رب لنا س و ا ك فندعوه ولا مجيب لنا غيرك فنرجوه اللهم رفعنا إليك أكفنا يا من تستحي من عبدك إذا رفع إليك يديه أن تردهما صفرة اللهم جد علينا، اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، اللهم وزدنا ولا تنقصنا، اللهم واثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم واثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم نشف مرضانا، اللهم نشف مرضانا، اللهم نشف مرضانا، اللهم البسهم لباس الصحة والعافية ولباس التقوى ذلك خير، اللهم و ر ح م موتانا وموت المسلمين وأنزل على قبورهم الضياء و النور. والفسحة والسرور اللهم نور لهم قبورهم و و س ع د ه م فيها مدد أبصارهم وجعلهم فيها مطمئنين آمنين يا رب العالمين وارحمنا إذا صلنا إلى ما صار إليه. و إ ذ ا ن ط ل ب ن ا إ ل ى م ن ق ط ل ب و ا إ ل ي ه ي ا أ ر ح م ا ل ر ا ح م ي ن ا ل ل ه م ف ك ا أ س ر ا ن ا و َ أ س ر ى ا ل م س ل م ي ن ا ل ل ه م ف ك أ س ر ا ن ا و أ س ر ى ا ل م س ل م ي ن ا ل ل ه م َ د ه م ف ل ك ْ أ َ س ر َ ا ن َ ا و َ أ َ س ْ ر ه م ا ل ه م ُ س ا ل ِ م ِ ي ن م ا ل ل َّ ه م َّ كَسِرْ ط َ ي ِ د ه م ا ل ل َّ ه ُ م َ ن ك َ س ِ ي ِّ د َ ه ُ م ْ ا ل ل َّ ه م ي ّ آ و ن ِ س خ و ن اللهم إنهم إليك ي ج ر و ن اللهم قد بثوا شكواهم إليك ومدوا كفهم إليك اللهم استنصروك ف ن ص ر ه م اللهم استنصروك ف ن ص ر ه م اللهم استنصروك ف ن ص ر ه م اللهم فرجهم و ن ف س كربهم وكلهم و ل ا ت ك عليهم وجعلهم غصة في حناجر أعدائك يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز اللهم إننا نسألك في خ ت ا م شهرنا يا الله يا ج ب ا ر يا ق ه ا ر يا ملك السماوات والأرض يا ملك الملوك يا ج ب ا ر الجبابرة يا كاسر الأكاسرة يا قاهر القياصرة اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تهلك اليهود المعتدين اللهم مزق اليهود المعتدين والنصارى ومن نصرهم أجمعين اللهم والنصارى ومن نصرهم أجمعين و أ ع د ء الإسلام والملة والدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يرجزون اللهم نحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم مزقهم كل مزق اللهم شدتهم كل مشتت اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد ع ن القوم المجرمين يا قوي يا عزيز اللهم إنهم قد تغو وبغوا تجاوز الحدود. ق ت ل و ا ع ب ا د ك و إ م ا ء ك ا ل ر ا ق ع ي ن م ن ه م و ا ل س ج و د ا ل ل ه م إ ن ه م ا ن ت ه ك و ا ف ر م ا ت ك ا ل ل ه م إ ن ه م د ن س و ا ب ي و ت ك ا ل ل ه م ا إ ن ه م أ ه ا ن و ا ك ت ا ب ك ا ل ل ه م إ ن ه م ق ط غ ّ و ا و ب غ و ا ع ل ى م ر ء أ م ن ك ل ا ل م ي ق ي م و ا ل ك ك ز و ا ز ل ن ي ع ر ا و ا ل َ م ْ ر اللهم ف ُ و ا ل َ ك ق د ر ه م اللهم ع ر ف ف م قدرهم وهم شل أركانهم ومزق شبابهم و ر م ل ن س ا ء ه م ويتم أطفالهم وأدير ا ل د ي ر ة عليهم اللهم أقر راعي لنا بنصرة الإسلام والمسلمين عليهم يا قوي يا عزيز يا أكرمل أكرمين يا رب العالمين اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا به أنت المستعان وعليك التكلان اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم كرما منك وفضلا منك واحسانا لا تدع لنا في هذه الساعه ا ل م ب ا ر ك ة ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا كربا إ ل ا نفسته ولا مريضا الا شفيته ولا م ب ت ل ا إ ل ا عافيته ولا ميتا إ ل ا رحمته ولا ولدا الا اصلحته ولا ولدا الا اصلحته ولا ضالا إ ل ا هديته ولا ظاللا إلا هديته، ولا ض ا ل ل ا إلا هديته، ولا فقيرا إلا غنيته، ولا فقيرا إلا غنيته، ولا محتاجا إلا أنت، ولا ض ا ل ل ا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ع د و ا ا إلا خ ذ ل ت ه ولا أ ي م ن يريد العفاف إلا زوجته. ولا أي من يريد العفاف إلا زوجته ولا أي من يريد العفاف إلا زوجته ولا عقيم إلا ذرية صالحة وهبتة. ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبتة ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبتة اللهم حل السحر عن المسحورين اللهم حل السحر عن المسحورين اللهم حل السحر عن المسحورين وشف إخواننا المبتلين اللهم فك السحر عن المسحورين والمس عن الممسوسين والعين عن المعيون يطلع المعيونين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم صبرهم على مبتريتهم به يا ر ح م الرحمين. اللهم صبرهم على مبتليتهم بهيا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إ ن ا كنا ظالمين اللهم فرجهم ن ا ب ن ف س كربنا وقض ديننا وقض حاجتنا وأقل عثرتنا واسترعوراتنا وأن ا ل ع ا ت ن ا وارحم يوم العرض عليك ذ ل مطامنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين نعوذ بك ربنا نعوذ بك ربنا أن نرجع أو أن ننكص على عقابنا نعوذ بك ربنا أن نضل بعد أن هديتنا اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد ا ل ه د ى ي ا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وشماتة ا ل ع د ا ء وسوء القضاء اللهم إنا نعوذ بك من قلب الله يقشع ومن علم الله ينفع ومن دعاء الله ي س ن ع ومن نفس الله تشبع يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك اللهم من العجز والكسل ونعوذ بك اللهم من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالم ي ن لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين اللهم إنا نسألك ألا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك مطرودين ولا إلى نارك مطربين ولا ع ن جنتك بمبعدين يا رب العالمين واغفر لوالدنا ي وارحمهم كما ربنا صغارا ويستر أمرهم فرجهم اللهم تن لهم عونا ومعينا اللهم احفظهم من كل سوء اللهم احفظهم من كل سوء اللهم من كان منهم مريضا فشافه أو مبتلا فعافه أو صاحب هم أو صاحب هم ففر جهمه. أصاحب كرب ف ن ف س كربه اللهم ومن كان منهم ميتا فأنزل على ق ب ر ه الضياء و النور و ا ل ف س ح ة والسرور يا عزيز يا غفور اللهم ن غ ف ر لمن أسست هذا المسجد وبنته اللهم ا غ ف ر لمن أسست هذا المسجد وبنته اللهم ن غ ف لمن أسست هذا المسجد وبنته اللهم ج ع ل ه في ميزان حسناتها اللهم وابني لها بيتا في الجنة يقر تقر به عينها يا أرحم الراحمين me و ا غ ف ر ل ا ه ل ه ا وذويها وألف بين قلوبهم و ا ص ل ح ذا تبينهم وأكرمهم يا رب العالمين اللهم و غ ف ر ل ك ل من م د ل المسجد هذا ولبيوتك ع ا م َ ة يدل عوني ا رب العالمين اللهم و غ ف ر ل من ص ل ى في هذا الجامع يا أكرم الأكرمين اللهم و ت ق ب ل توباتنا ومحن حواتنا وغفِل ذنوبنا وأدراننا يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إ ن ا ك ن ا ظالمين اللهم في ختام ش ه ر ومسألةنا يا الله. نسألك أن تقضي حوائجنا، اللهم نقضي حوائجنا، اللهم لا تفض جمعنا هذا، إلا وقد أعطيت كل واحد منا مسألته، وقلت عباد ص ل ف و ا فقد أرضيت موني ورضيت عنكم، يا أرحم الراحمين، اللهم ذ ك ر ن ا جمعنا هذا، اللهم ذ ك ر ن ا قيامنا هذا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. و ح س ن أ و ل ا ئ ك ر ف ي ق ا ا ل ل ه م و ا ج ع ل ك ل أ ع م ا ل ن ا خ ا ل ص ة ل و ج ه ك ا ل ك ر ي م ل ا ن ب ت غ ي ب ه ا ع ر ض ا م ن ا ل د ن ي ا ق ل ي ل ي ا أ ر ح م ا ل ر ا ح م ي ن ن ع و ذ ب ك ر ب ن ا م ن ا ل ش ر ك و ا ل ش ق ا ق و ا ل ك ف ر و ا ل ن ف ا ق و س ي ء ّ ل أ خ ل ا ق نعوذ بك ربنا أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك ربنا لما لا نعلم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا و س ي د ن ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدمت لكم من موقع t v في قرآن دوت